بسم الله الرحمن الرحيم نوقع الطريق إلى الله يقدم نعوذ لله من شغول أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضيلا له ومن يهديه فلا مضيلا له أشهر لا إله, إله إلا الله أحباب لا شريف له أشهر أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه الله سلم أما بعدك إني أصدق الحديث تاو الله فأخذ هذه أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشرحه لمحذفاتها وكل محذفة من بدعة وكل بدعة براءة في النار ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى شرحاً لكتاب معالج القبول وسلم الوصول إلى علم الوصول في التربية الشيخ حاطر ابن احمد الفخري رحمه الله تعالى هذا الكتاب يتميز بكثره الاستدلال بالايات القرانيه والاحاديث النبويه باستفاضه واسعه وهذا من اعظم علماء الطريقه السلفيه ومنهج اهل السنه والجماعه في الاستدلال على مسائل العقيده والايمان وغيرها من أول دين بأدلة الكتاب والسنة دون الاتدال بعلم الكلام ودون الدخول في التفاصيل الكلامية والسبهات والردود التي أثارها أهل الكلام والفلسفة وهي من أسوأ ما يمكن أن يؤثر في قلب العبد في إبعاله عما ينبغي أن يكون عليه من التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ورجوبياته وإلهيته وكذلك بالتضريح والإيمان بتائل أصول الدين التي بيانها رسوله عليه الصلاة والسلام كما بيانها القرآن فعلم الكلام علم لا ينفع وجهل لا يضب بل اكثره يضر على علمه مني يضر صاحبه ويضر من احتج به وقدمه على نصوص النبي والصنه يغلو قلبا عن الامور العظيمه المهمه ويوقعه في شبهات سخيفه وبالالات لا يخرج منها ولا يقيم تقلق لثباتها لذلك كانت طبيعه بالطبع في ذكر الادله من الكتاب والسنه اذا اضيف الى ذلك فهو عاني هذه الادله وليس مجرد سردها تبين لنا انها تحوي اعظم الادله العقليه بالاضافه الى اصح الادله النقليه فيتفق العقل والنقل معا وهذا المنهج هو منهج السلف من الصحابه والتابعين وتابعيهم من صار على طريقتهم رضي الله عنهم و هذا الكتاب يتميز في صفحه يعني التعقيب في اكثر الوثائق التي تناولها في منهج على منهج اهل السنه والجماعه واذا كان لمقتضيات يسير في بعض الامور اشار اليه او اشير اليه كذلك وهو يتميز بتونيه يميل الى التوفيق بين الادله والاراء وتاثر بالاسطر يعني واضح جليا لكتابات الانامين الزيلين ابن ثنيان وابن القيم رحمه الله ثم بكتابات الانام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو يعني رغم تونيه معاصره إلا, و... إلا أنه من يقرأ كتبا يعني يفضح له مدى يعني عمق علم الشيط رحمه الله في كل المثال وكونيه كأنه يعني كان يعيش في زمن غير الزمن الذي عاش فيه فهو يعني قد ولد رحمه الله سنة ألف وثالثمائة وثنة ثين واربعين من هدرة من حوالي خمسة وثلاثين سنة وتروفية سنة ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثمائة يعني منذ حوالي أربعين سنة فعمره رحمه الله على سهل ثلاثين يامين حوالي خمسة وثلاثون عاما فمات عن عمره خمسة وثلاثين عاما ومع ذلك فوق اللفاته وخصوصا هذا الكتاب عن قيء قليل نظير كتاب صن الرسول وصرحه معالد ان قبول قد يعني اظهر الله سبحانه وتعالى به مدى قبله على هذا الشيخ الفاضل رحمه الله تعالى ندى بالمقدمة بالمصلف رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يستقر ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدل وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو ولا قلق غيره ولا رب سيوله المستحق بجميع أنواع الإبادة ولذا أقضى أن لا معه إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يلعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الشيخ في المقدمة يفير على ماله الأتناء على الله عز وجل بجميع الأسماء الحسنة التي وردت في رواية التربذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من اخباء جفر الزننا ومعلوم ان رواه كثير من ال التي فيها ضرب الاسماء 29 فتاتي عند جمهور اهل الحديث انها مدرجه من كلام الروايه من كلام بعض الروايه وبعض اهل العلم وحسنوها مرفوعه الا ان الجمهور على انها مدرجه وهذا هو الصحيح فهي من بعض بعض رواية هذا الحديث من أهل العلم من أهل السنة لهذه الأسماء الحسنة من الكتاب ومن السنة بعضها مباشرة من بعضها من الاشتقاء كما هو ظاهر من هذه الرواية مع كون هناك اثلاف مواسع في ضبط هذه الأسماء في الرواية مختلفة لهذا الحديث ولغيره من الطرق التي فيها ذكر 69 اسما والذي يظهر والله اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغمم اغمم ذكر هذه الاسماء ولم يحددها هو صلى الله عليه وسلم وذلك لكي يجتهد العباد في الثناء على الله عز وجل وحمده ودعائه بكل ما علم من اسماء لله عز وجل وكثر واذا ان سهل بعض اهل العلم في استفاضه التسعه 99 اسما فهذا لا يعني بذن ضروره ان هذه هي 79 المقصوده بل من دعا الله سبحانه وتعالى بكل ما ورد دخل في ذلك التسعه 99 اسما ومن ادى حقوق العبوديه لله عز وجل هذه الاسماء التي وردت في كتاب السنه وقد احصى هذه الاسماء ضمنها وكما بما ليله القدر في رمضان في العشر الاواخر لكي يزيد المسلمون في طلبها في العشر كلها والله اعلى واعلم قوله ولم يكن له ولي من الذل واثق لنص الايات الكريمه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولا ذا ولد له شريك في ملكه ولا نكلا له هو الذي يمنع الذل اي من حاجه فالله لا يحتاج الى احد والخلق كلهم فقراء اليه الله سبحانه قد اتفق اولياء من عباده ليس من حاجته اليهم تعاظم عن ذلك ولكن اتفق لهم اولياء حبا لهم ونصره لهم ويتولى أمرهم سبحانه وتعالى بالإصلاح وليس ذلك بذله وحدثه تعالى الله عن ذلك الله لا يستقر إلى أحد ولا يحداد إلى أحد وإنما القلق كلهم محددون إلى الله سبحانه وتعالى فقراء إليه عز وجل قال وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو وهو أول والله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغير والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن وهذه الأسماء التي وردت في هذه المؤمن فقوله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي لا إله إلا هو أي المستحق وحده سبحانه وتعالى للعباد فالإباد المعبود بحق الاله المستحق وحده لكي ان يعبد وهو الذي تاله القلوب الحب والخوف والرجاء والتوكل والانابه والذل والخضوع والشكر والصبر والرضا وثناءه على مثل القلب هذا التعريف في الحقيقه تقسيم اوسع الذي قبله اذا قلنا الاله هو المعبود بحق فاذا كنت هو الذي تاله القلوب الحب والخوف والرجاء فهذه بيان لإعادات القلب اصغر التي اذا تقرر وحضر في قلبي افرض كل الاذات الاخرى اذا كانت في قلبي كامله الاذات الاخرى كلها والاله الذي تحار فيه العقول ولا تدرك كونها هذا تحير فالاله الذي تحار فيه عقول العباد ولا يدركون كيفيته ولا يدركون ديما والاله الذي فالشغف الى القلوب وتميل اليه كما يقال وليها الحصير الى امه اي اشتاق اليها ومال اليها والله سبحانه فطر عباده على ان تميل قلوبهم اليه سبحانه ويشتاقون الى القرب منه والى رضوانه وانما يحرم الانسان سعاده الدنيا والاخره اذا توجه قلبه لغير الله وإذا اشتافى لغيره سبحانه وتعالى ويسعد بالدنيا والآخرة إذا تألى إذا حصل له الشوق إلى الله والتوده إليه والميل إليه كما قال عز جل فأقم وجهك للدين حنيفة فكرة الله التي فقر مما يأثى عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الخيم ولكن أكثر الناس لا يعلمه فقال الله عز جل فَقَالَ رَبِّ إِنَّكَ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنِي مَفَرًّا مِنَ الْقَوْمِ هَؤُلَاءِ أَيُّ يَمِينٍ إِلَى اللَّهِ فَأَتَمَّ الشَّيَاطِينُ فَالتَزَمَتْهُمْ عَنِّي وَقَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُكَ لُطْفَةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشَّوْقَ إِلَى اللِّقَاءِ فِي عَيْنِ رَبِّ اللَّهِ مُغْرِقَةٍ وَلَا نُفْتَنَ فِي الضِّلَّةِ فَالشَّوْقُ إِلَى اللِّقَاءِ لَا أَعْظَمُ نَعِيمِ الدُّنْيَا وَنَظَرُ وَنَظَرُ الْعُيُونِ وَالوُضُوءُ إِل سبحان الله تعالى أعظم من الآخر فبانه الاله الذي لا اله الا هو سبحان هذه كلمه رغم من النفي والاثبات ولا صلاح للعبد في دنياه واخراه الا بان ينفي الالهيه عن غير الله ان يستثني هذه الذي عز وجل ولا خالق له ولا رب سواه و فهو الخالق لكل المخلوقات سبحانه وتعالى مما تشهد به عن خطرة الإنسانية والنقول السوية فكل القلب يقرون باشتقالهم في أصل ولودهم إلى غيرهم فهم يقطعون ويلزمون بأنهم لم يجدوا عن ختنهم وغيرهم كذلك يقطع بهذا وهم البشر أعقل كائنات الظاهرة الله سبحانه وتعالى وحده والمتفرد بالقلب لانه الغني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه وانا رب الذوار والرب هو الخالق الرازق المدبر الذي يرب غير اي يتولى امره بالاسماء فالله سبحانه هو الذي اودع الخلق من العدم رزقهم دبر امرهم ودينهم اراد سبحانه وتعالى ولولاه لما وجد و لما استمر و لا لبقوا والرب هو المالك لكل الرب هو المالك فالله هو الرب المالك لكل منزله ومثواه سبحانه وتعالى يدب وجوده كما يشاء دهبوط ولا يسرف في منفه ومنفه احد والرب هو السيد الامر الناهي المطاع السيد الامر المالك الذي يسرع الذي يأمر وينها وهذه معاني الربوبيه كلها لله وحده لا شريك له لا رب سواه قد يظن البعض ان غير الله يملك الحقيقه انه لا يملك شيئا وانما هي عوار مسترد من دون الله عز وجل لا يملك على الحقيقه شيئا وان ظن انه يملك وأنه بيده الأرض أو أنه يدبر فهذا كله عند التأمل وعند الحقيقة يظهر أنه ليس ملكا حقيقيا وإنما هو ملك مجازيل ملك مؤفد أعطي العبد بعد أن لم يكن له وينزع منه ويجعل إلى غيره بغير اختيار من العبد ولا إرادة وهذا أدل دليل على أنه لا رب سواه سبحانه وتعالى لا مالك إلا الله ولا مالك إلا الله والتشريع كذلك وإن ظن البعض أنه يأمر وينهى ويسرع فكل تشريع فوى شرع الله عز وجل فهو باطل ومنكر وشقاء وعناء للبشر جنيعا تصطر به البشرية ذمنا من الأزمنة ثم تتركه وتهجره إلى غيره كأباد الأوثان الذين كانوا يعبدون الحجر فإذا رأوا حجرا احضر منه تركوه والقوا بهذا وربما استندوا به ولا يعلم الله فهكذا عباد التشريعات الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى الذين يسبعون الذين يقبلون تشريع غيره عز وجل وهؤلاء في الحقيقة يقبلون ربوبية غيره سبحانه وتعالى وهؤلاء اذا هجروا امرا لم يعذبوا فقد غيروا ارادوا بهذا وجعلوه تحت اقدامهم فكيف كان قبل ذلك سيرا يصور على الناس يقال بهذا القانون مثلا نحو هذا مما نوعوا الناس بارائهم هذا بعد حين يبطن ويمنع العمل به ويلقى خلف الظهر مهملا مذرا لا قيمه له تظهر عيوب كل هذا بخيرات شرع الله سبحانه وتعالى الرب الذي لا رب له مثيل يشرح معنى الاله ويقول المستحق لجميع انواع العباده ولذا قضى في القضاء الشرعي الا نعبد الا اياه يقصد بذلك قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يقول ذلك بان الله هو الحق اي هو الاله الحق وهو الرب الحق وهو سبحانه وتعالى متحق وجوده عز وجل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل آلها باطلة وعربات باطلة لا تستخف أن تعبد وليس لها من القلق والرز والتنبير ولا من الملك ولا من الأمر والنهي والتشريع وأن الله هو العلي الكريم عالم الغيب والشهادة الذي اتوا في علمه ما أسر العبد وما أظهر الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وما يعزب عن ربك من شيء من اصغر ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر يعلم وارضه الارض وما يقول منها وما انزل من السماء وما يعرض فيها كيف لا وهو الذي خلق وقدر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ما أحتمى هذه المعاني التي نفترها استنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى بل نفسه أبزأ من آيات القرآن العظيم دائما تعود المتكلمون والفلاسفة على تعريف صفة العلم وأنها صفة كشفة عن المعلومات أو نحو ذلك في الحقيقة هذه الطريقة في التعريف طريقة ما أتى بها اهل الامن ولا الصلاة والسلام على النبي محمد الله تبارك وتعالى عليه ولا احتاج النبي عليه الصلاه والسلام الى ان يبين لنا تعريف كلمه العالم او العليم وانما دائما القران يبصرنا الى اتى الى التفكر في اثار و يعني معاني هذه الصفات فيما نشاهده من واقع تفكر الانسان في سعه علم الله عز وجل اما كما تفسر بانتشار المعلومات او نظر الثاني تفسير بما يعود الى نفس الكلمه وهي اوضح من ان تفسر كلمه العليم والعليم والعلام كلها واضحه المعاني لا تحتاج الى بيان وانما تحتاج الى تاثر القلب بهذه الاسماء التي تدل على سعه في الله وكمال دي واحاطته بكل الموجودات والمعلومات احاط الله سبحانه وتعالى علم بكل شيء وعاده ما يتكلم المتكلمون في ذلك باشياء لا تثمر في القلب يعني شيئا ذا قيمه فيقولون هذه هو معنا هذه طريقه بالكليات والجزئيات لكن ندنا لانما تنبو من شبهات اصلا ليت كما بين القران انواع ما احاط الله عز وجل به علما فما الذي تثمر في القلب ما ذكرنا من الاثار افضل ده الغرض المقصود ان انا اقول انه بالكليات والجزيئات والموجودات والمعدومات والمستحيلات انه يتخيل حاجات الافضل ان هو يتفكر فيما اشار اليه القران قال عز وجلنا الله قال عز وجل يعلم السر و اخفى فالله سبحانه وتعالى يعلم و يغفر العبد وما ظهر عالم الغيب والشهاب قال سبحانه وتعالى في سوره طه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سنة ما تفكر في مثل هذا المعنى العظيم إن تجهد القول فإنه يعلم السر وأخفى من السر ما لا يحيث الإنسان به علما السر ما كتمه الإنسان في نفسه وأتره وما هو أخفى منه فعلا الإنسان تخفى عليه أشياء من نفسه لا يطلع عليها النفس الانسانيه عميقه لا يطالع عليها صاحبها فيها دوافع وارادات ورغبات وشهوات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ودوافع العمل تحتاج الانسان الى تفكير وتذكر لكي يعلم لماذا فعل ذلك اذا نفسه ربما تخفى عليه ربما يظن انه فعل هذا الشيء لاجل كذا و هو في الحقيقه يفعله لشيء اخر الرياء مثلا ربما يخدع صاحبه ويوهم يهمه يهمه نفسه انه يريد وجه الله وهو في الحقيقه يرى يطلب مدح الناس ويبدو الرياء مثلا وهذه دوافع خفيه ربما يعني ببعض التحليل والتفكير والتذكر ومن له خبره في ذلك تدرس يمكن ان تدرس هذه الدوافع ويبحث عنها وهو ضمن جزء كبير جدا نفسيه من نفس الانسان طفيا فالله عز وجل لا يعلم السر واخفى اخفى من السر ما اتره الانسان في نفسه وقد يقول البعض ان السر ما كان بين ثني ومنه ما كان سر في نفس الانسان وذلك ان الله ان قد جعل ان, أن... أن... أن... أن يسر اشياء يسرها اي في نفسه كما قالت عداه فسرها يوسف في نفسه اذا كان في نفسه فقط هذا ضمن السر أما ما هو أفضل من السر فهو ما في يعني داخل الإنسان كما نكمل نفسه عنيق جدا يعني لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى وعلم الغيب والشهادة ما غاب عن العباد وهو أعظم بكثير مما شهدوه وعلموه كان لما فكر في هذه المعاني غير لما فكر في اللي يقول بقى نفسه في الكليات والجليات كان منبعها أصلا منبع التفكير فيها من كلام الفلاتفة انه قالوا ان ان هو واجب الوجود المتكلمين اللي تبعوهم ان واجب الوجود عنده علم بالكليات فقط وفي الحقيقه اصل كلام الفلسفه ابن واجب الوجود ده الوجوب الواجب الواجد الوجوب الواجب الوجود الواجب اصلا ليس له يعني ذات ولا اسم ولا صفه وانما فاض منه العقل الفعال الذي هو المعاني الكليه دون الجزئيه ولذلك قال اثباء الفلاسفه من المتأسلمين أن الله لا يعلم الجزئية وإنه يعلم الكلية شبهات تخيفة باطلة لا تثنف الإنسان أثرا إيجابيا أبدا ويعني كلام باطل مقطوع ببطلانك فالله عبدالله يعلم ما يخفيه الإنسان وما يعلنه يعلم عارم الغي الذي غاب عن البشر عن إسهم سمعهم ومصرهم ويعني سائر أحاتفهم ويعلم ما شهدوه وما علموه على التفصيل الذي لا يعلموه فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده فلما يتفكر كده في عالم الشهاده اللي احنا شايفينه ويشوف كده قد ايه احنا مش عارفين عنه حاجه واحنا شا... نستطيع ان نعلم اشياء لو بحثنا شوف مثلا كده يعني كل مجال علم من انواع العلوم اهله حاطتهم بانواع يعني المعروف من هذا العلم بالنسبه الى غيرهم نفكر زياده مثلا نقول علم الطب مثلا يعلمون يعلم الاطباء مثلا مما لا يعلمه غيرهم من ذلك اشياء مشهوده كثيره جدا بالبحث والتحري والتجربه يصلون الى معلومات عديده وهم بالنسبه لغيرهم يعني عندهم توسع وكل واحد فيه تخصصي علم الشهاده بالنسبه له ايضا كبير جدا وكل واحد منهم يعرف ان ما يجهله اضعاف ما يعلمه مما يحتاج الى بحث ونظر يمكن ان نرى كيف مثل كل مثلا في علم الزراعه مثلا علوم الزراعه والنباتات وانواعها تجد ان العالم بشيء من ذلك يعني عنده من انواع العلوم ما ليس عند غيره ويعرف كيف ينمو هذا النبات وما انواع ساقه وجذوره وحركاته وكيفيه تثماره واشكاله وانواع النباتات مختلفه من عالم الشهاده من الامور المشهوده للناس وكل علم من ذلك مثلا يقول علماء الفلك يدركون من انواع الـ الـ الكواكب والنجوم والشهب انواع عديده وما ترصدها وكيفيه دورانها ومواضعها في السماء بشكل يضرب هذا العلم دي كله من, من علم من علم ايه الشهاب شوف علم الشهاب ده اضعاف اضعافه علم الغيب اذا كان كل ده موجود في السماء الدنيا فقط وفي الارض التي نعيش عليها ما في البر والبحر انواع مما لا يحيط العباد به علما ولا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى مع انه من الامر المشهود او ما شاء الله عز وجل ايما لنا فما غاب بعد ذلك وهو اكبر لانه كلما يعني يعني كلما يعني سعدت السماء كلما اتسع الامر وذلك ان اتساع بعضها اكبر من بعض وبعضها اوسع من بعض وريد لما كان العرش تقف المخلوقات كلها كان اوسع منها جدا وكان عظيما وهو بالنسبه الى السماوات السبع لدينا سبع السماوات ال اليه ك حلقه بجلال فما غاب عن العباد اضعاف ما شهدوه والله عز وجل عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون انت لما افكر فيها ايضا العباره دي مخدوعه عن التل وهي مستنبطه من القران علم الله ما كان الامور التي مضت و حدثت في فيما يعني فيما تبقى وجودنا علم الله عز وجل كيف كان ولو استحضر الانسان ماذا اختلف الناس فيه من في الاحداث الماضيه يعني يقولون وقع كذا واخرون يقول لم يقع كذا والناس بالنسبه الى يعني التاكد من الام الماضي انما يعتمدون على الاخبار وهي متناقضه والله اعذر لا اعلم بما وقع من ذلك لا يعلمون الاحداث الكبرى شوفوا الاف السنين التاريخ المسجل بالنسبه لنا لا يتجاوز 5000 سنه كما اقول في الحقيقه مش مسجل تسجيل ثاني ومسجل بطريقه الله اعلم بها واخبر الله اعلم بحقيقتها طب والبشر عاشوا عاشوا قبل كده قد ايه ملايين السنين الاف على الاقل اكثر يعني اقل حاجه وجدوا حاجات من 750 الف سنه اثار انسانيه تتخيلوا الانسان يعني عاش قد ايه طب واللي حصل ده قبل كده طب وقبل وجود الانسان ايه اللي حصل على وجه الارض ده اشياء الله اعلم بها سبحانه وتعالى وقد علم الله ذلك تفصيلا علم ما كان بالتفاصيل بقى الدقيقه احنا بنعرف الاحداث الكبيره جدا نعرف متى ان كان في بناء للاهرام مثلا طب ايه اللي حصل بقى اثناء ذلك تفصيلا واللي حصل لما خرجت نفوس كل انسان منهم كان ايه اللي بيحصل في نفسه وهما بي... بيعملوا الاعمال دي مثلا وايه اللي قبل كده وما بعد ذلك والناس و... دايما تهتم بس باخبار الملوك طب اخبار عامه الناس ايه اللي حصل من كل واحد في نفسه الواحد لما يتصور كده ده الانسان نفسه يعني كل واحد في, في... في نفسه لو انه اتحصر ايه اللي حصل منه داخليا كل كلمه خرجت وكل تفكير في نفسه وكل خاطر خطر في فكره ومشاعره الدفينه والظاهره إيه اللي حفرت قدامه بقى اسفار رهيبه ده لو 10 سنين معدوده يطلع الامر ده حاجه عجيبه جدا إيه اللي بيقع في نفس كل طفل مثلا خليه يمشي خليه يضحك الناس كلها ما تعرفش ولا حد يعرف بيه ولا حتى امه وابوه هما أم بيلاحظوا انه ضحك النهارده او امبارح او ضحك ده ضحكه ما حدش بيحصيها اما ايه اللي حصل في نفسه هو نفسه مش هيستجيبها بعد سنين طويله يقول انت كنت تضحك وانت صغير او صوره هو بيضحك او صوره هو بيعيط مثلا ما حدش يعرف ايه اللي ايه ايه اللي في نفسه حصل ولا هو نفسه فاكر سنتين ثلاث سنين متشالين من ذاكره الانسان اصلا ما يعرفش عنهم حاجه ما على الجزئ ان هم حصلوا بس هو نفسه ما يعرف ولا ولا حاجه عنهم ولا اهله ولا حد بيهتم بذلك مع ان الامور دي قد احاط الله بها علم الله ما كان سبحان الله ده امر فعلا يعني فضل بقى عن ما غاب عنا الملائكه اقع في نقصها ايه ومن قوه واراده وعبادات عالم الشياطين عالم الكائنات اللي هي مش مذكوره خالص درايت في كائنات زي زي مثلا الحيوانات مثلا حدش يدور على ان الحيوانات في الغابات كانت عملت بعضها ايه ولا الحشرات عملت ايه وايه اللي خلاها تبقى مثلا راغبه في شيء ونافرة من شيء وهربانه من شيء سبحان الله الله عز وجل قد احاط علما بذلك كله لكن يقول ان الانسان لما يفكر في يعني المعاني احاط علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات انواع المعلومات التي احاط بها علمه عز وجل عالم ما كان وما سيكون المستقبل هيكون فيه ما تشوفه دايما ما تعرف المستقبل ايه اللي هيحصل ايه اللي هيكون والله عز وجل قد احاط بذلك علما واستأثر به سبحانه وتعالى وما لم يكن لو كان كان هيتكون ده اضعاف مضاعفه عامه ايه عامه كان ما دي واحد يفكر بقى ايه اللي كان ممكن يحصل كان ممكن يحصل ازاي كانوا بيجش اربع عشرات الالاف الملايين من الاحتمالات ده يعني يقول مثلا كده جزيء البروتين ده متكون مثلا من اساسا من كذا نوع من الذرات مثلا من الهيدروجين والكربون والنيتروجين اساسا والاكسجين متركبين بطريقه معينه لو تركيبوا بطريقه ثانيه يبقى ثم نقاطه ممكن يبقى ثم نقاطه من نفس العناصر المكونه دي طب في كم احتمال لتكوين الاشياء بغير ما هي عليه لا ده يعني فعلا اضعاف يعني مئات الاف الملايين الاحتمالات اللي كان ممكن كل حاجه تحصل فضلا بقى الاحداث الكبيره ان مت لو ما كانش فلان ده مات ممكن ايه اللي يحصل ولو كانش ده يعني اللي, اللي, اللي عاش ممكن ايه اللي يحصل وربنا سبحانه وتعالى قال في بيان علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون قال ولو رد لعاد لما نهى عنه وانهم لكاذبون وقال سبحانه وتعالى واما الغلام فكان ابواه منين فقشين ايه قوما طغيان منكر علم الله ما لم يكن لو كان كيف ان الغلام ده لو كبر لكان كافرا وطبع وطبع كافرا اي لو كبر باعتبار ما سيكون ولا اهقوه طغيان منكر فذا ذا اشاره الى يعني علم الله ما لم يكن لو كان كذا يكون دي امور بقى اعظم قال عز وجل قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مواضعهم فلو ان واحد مكتوب عليه القتل ما كان ما حصلش انه يحصل كده كان يحصل بطريقه ثانيه كان يحصل ازاي الله عز وجل قد احاط بذلك ايمانا علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف في يكون وما يعظم على ربك مثقال ذره في السماوات ولا في الارض الذره دي الغبار الذي نراه في ضوء الشمس كفه الميزان فيها كم ذره نور نور بس في ضلمه وانت تعرف فيها ايه قد ايه كفه الميزان اللي ما بتاثرش بالذرات الهائله دي اللي فيها ملايين الذرات لو نطح شويه تراب كده يبص يلاقي نئات وراح حط ايده على الرمله وطلع ايده ما يعرفش يدهم الترمله دي قد كف الانسان شوف الصحاري دي كام غر حبه رمل وحبه الرمله دي ممكن تتكسر في افيه كام ايه ذره در تراب ذره التراب, التراب اخف من الرمله طبعا بمراحل ذره الرمله الواحده ممكن تبقى ايه تبقى ملايين الغبار وذره الغبار اللي بنشوفها بني ادم فيها ملايين دي الاجزاء التي ادنى من ذلك اللي هم مش لاقين اصغر حاجه يقولوا عنها جزيئ الماده او كده تسموها ذره ان ده اصغر شيء عند العرب فالله عز وجل ما يعذ عنه في التراب في السماوات قلها في الأرض الأرض دي قد إيه اللي بل فيها كله سبحان الله يعني الغبار اللي موجود في السماء مثلا وفي السماوات كلها وبين الكواكب وبعضها ذرات عمنا ستتحرك بطريقة الله أعلم به والغبار اللي في المجرات الذي لا يحيط البشر به معرفة بدرجة من درجات ولا انما يشوفوا بس كده مثلا بتاع يقولوا طولها مثلا كذا سنه ضوئيه لو الضوء يقعد كده يمتد بالالاف السنين عباره عن غبار ما تكونش كواكب بمجرد ذرات من اشياء او او كواكب حواليها يعني اغلفه زي كوكب زحل ده كوكب زحل ده حواليه ايه حلقات دائريه ملونه الحلقات دي عباره عن ايه عباره عن ذرات بتتحرك تخيل كده كل ذره دي ذره التي لا حصر لها عند البشر ولا يقدرون على تخيل كم عددها قد احاط الله سبحانه وتعالى علما بذلك لانه الذي اوجدها عز وجل وجعلها تتحرك بنظام والا كتب نظام ما كانش فضلت بالبالين الالوان الايه العجيبه الجدابه وبتدور حوله بملف دائري متقن محكم ما يخرج عن يعني هذا الوضع منذ الاف ملايين السنين الله اعلم ما نعرفش كم من الأ... السنين مضى وهي هذه الاشياء بهذا الاتقان التام وهذا الاحكام البالغ ما يعزب عن ربك مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك لو نظرت الغبار اللي ممكن تنقسم الى ايه الى ما هو اصغر من ذلك ذره ولا اكبر الا في كتاب نبي قد كتب الله كل ذلك تحركات الذره دي رايحه جايه كده تحركات اجزائها اللي اصغر منها وكل حاجه في الاخر جت ما ما نقول دواران الالفترونات حول نواة الغرة الأشياء العجيبة جدا دي الإنسان ما تعلماش إلا بعد عشرات آلاف من السنين وعرف وجودها بالدلائل المحسوسة بدرجة ما وكان مش شايفها لكنها محسوسة سبحان الله لما يلاقيها بالدور في نفس النظام اللي بيدور فيه كل شيء حتى في الكون نفس هذا النظام نظام المركز اللي بيدور حوله أشياء في مدارات في مدارات زي ما الكواكب بتدور حوالين شمسها زي ما الذرات الالكترونات بتدور حوالين مركزها البروتون حوالين مركز نواه الذره زي ما المسلمين بيطوفوا حوالين الكعبه في نفس الاتجاه سبحان الله اتجاه الطواف بتاع اتجاه الطواف بالكعبه هو نفس اتجاه دوران الالكترونات حوالين نواه الذره هو نفس اتجاه دوران الارض والكواكب حوالين الشمس بيتن لما يشوف كده لما يعرف ان هم على طريق ان هي في سبع مستويات خصوصا من الايه من الدورات سبع مستويات هم تبع مدارات حوالينا بيتن لما يعني لما لما ربنا امرنا ان احنا نطوف سبع مرات حوالين الكعبه فعلا يعني ان يظهر لنا بجلاء ان خالق الكون واحد وان الذي امرنا بالطواف حول الكعبه هو خالق الكون سبحانه وتعالى الذي قد احاط علما بذلك كله عز وجل قادر يعلم ما يدخل في الارض وما يخرج منها من ايات القران يعلم ما يدخل في الارض ادخل فيها من ايه من نبات مثلا من, من امطار هي تنزل دي من حبات حبات المطر دي اللي تدخل في باطن الارض وتستقر فيها تصبح ماء يجري في الانهار او في العيون والحبات دي بتفضل تمشي بطريقه معينه لغايه ما تتجمع في اماكن معينه البذور التي تدخل في الارض مما فرعه الإنسان مما زرعه الإنسان وما لم يزرعه واحد دي يعني نرسل الغابات الهائلة اللي موجودة حوالين أحوال الأنهار الكبيرة زي غابات الاستوائية في أفريقيا مثلا الغابات الأمازونة لا غابات ربما ما دخلها إنتا أشجار دي نبتت إنتا وإزاي وبذورها جات وصلت للأرض إزاي قد أحاط الله عزر الله علما لذلك وذور دي فضلت في الأرض يعني مستقرة ازمينة معينة ونبتت بعد ذلك بطريقة معينة يعلم ما يلد في الارض يدخل فيها وما يخرج منها مما يدخل في الارض فضلات الناس يعني على كمين شعر الانسان كل يوم واع من كل انسان عشر شعرات تروح فين احب نرميها انا عارف الشعر تعتم بلح واحد فين لغاية ما وكل واحد واع منه شعر من غير ما يحس ده غير مثلا الحاجة اللي الإنسان ممكن يطلعها عشان يتفنها مثلا وهو بعد كده تدور عليه فين الأظافر الإنسان اللي بيوسطها ويلقيها واللي بيتسبق السنة بتفنها أو بيخليها مثلا فين كان لغاية ما تفنها فالأمر ده واحد فين حد يدور على فاضلاته هو إزاي انتهت ودخلت في الأرض كل ما يدخل في الأرض من أجسد الأموال من بشر ومن مخلوقات يعني من الحيوانات ومن نباتات ومن ما لا يعلمه الا الله تحت تدخل في الارض كل يوم يدخل في الارض اشياء ويخرج منها اشياء قد احاط الله علما بذلك لما الانسان يفكر في الحاجات دي يحصل له انكثار رغم عنه وهو وعادي وان الحاجات دي موجوده بالفعل واكثر الخلق لا ينتبهون لها ان في اشياء بتدخل اشياء بتخرج كل يوم في كل لحظه بخار الماء اللي بيخرج من الانهار والمحيطات نباتات الأرض اللي بتخرج ما يخرج من الأرض من أنواع الخيرات من الكنوز والمعادن والمياه التي تنبع منها العيون ونحن ذلك كل يوم بيخرج أشياء من الأرض قد أحاط الله علماً بذلك في الأرض كلها فيه مخلوق يحيث علماً بذلك كله والحاجات دي موجودة بالقطع وكل منها بنظام نتقن يجزم معها بأنها لا يمكن أن تقع مصادفة نحن ولا يمكن ان تقبل الـ يعني الـ يعني ان تكون عبدا مسودا قد احاط الله علما بما يدخل في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء كما ذكرنا من المصح بالملائكه من, من يعني يعني يعني شياطين تنزل مثل ما السماء الدنيا الى الارض من غير ذلك الاشياء متعدده وما يعرض فيها ما يصعد فيها تصعد فيها ملعكة أيضا تصعد أعمال العباد طيبها وخبيثها تصعد الأرواح منها ما تفتح لها أبواب السماء ويصعد ومنها ما تغلق أمامه أبواب السماء ولا تفتح لها أبواب السماء ويرد إلى الأرض ويلقى والعياذ بالله كأنما خرى من السماء فتختفه الطيب أو تهوي به بيحه في, في مكان صحيح قد علم الله عز الله كل ذلك ما يعرش في السماء وما يعني يصعد فيها يكفي فقط بس التفكر في اعمال العباد المتفاوتين ان البشر دول اعمالهم ايه خير وشر ظلم وعدل ايمان وكفر كل يوم من ملايين البشر و يعني الاف الملايين من البشر وكل يوم يصنع لهم اعمال كل لحظه من لحظات الله قد احاط علما بذلك سبحانه وتعالى فكيف لا وهو الذي خلق وقدر ثم باسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فادب سبحانه وتعالى جعل كل ذلك من اخضر والذي خلق وهو الذي قدره سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اي الا يعلم الله الذين خلقه يبقى من هنا مفعول به الا يعلم هو يبقى فاعل يعلم ضمير مستتر تقديره هو ومن في محل نصب مفعول به الا يعلم الذي خلقهم وهو اللطيف الخبير يبقى الخالق يعلم التفسير الثاني ان من هو فاعل يعلم ضمير ظاهر في محل رفع فاعل الا يعلم الطالب يعلم والمفعول به مقدر بقى يعني مخلوقات الا يعلم من خلق الا الخالق الا يعلم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقد علم بيروت فيه سبحانه وتعالى اللطيف في معنى يعني الخفاء فذلك ان الله يعني دبر وقدر سائر امور حيث لا يشعر البشر حيث لا يدرون وقد احاط الله علما بذلك فكيف لا يعلمون الخبير الاسم الدال على كمال واتقان العلم كما نقول في دنيانا وان كان محدش في الحقيقه خبير بشيء خبير بشيء ف يعني علمه فيه ايه كامل الاتقان يعني بالنسبه لي غيره والا ف العلم المتقن التام انما هو لله سبحانه وتعالى يقول الرحمن الدنيا والاخره ورحمهما الذي كتب على مثله الرحمن وهو ارحم الراحمين الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على عرشه في الكتاب المبين الذي وهب رحمته كل شيء وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين فوق الى سيد رحمت الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قد ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء الرحمن الرحيم اسم احذوا ما قالوا لنا اسم الرحمن ابلوا بالاسم الرحيم الصحيح من عندنا المحققين اما اسم الرحمن الاسم الدار على صفة الذات فكل من سوى الله عز وجل مرحوم بهذه الرحمن كما ان كل من سوى الله مخلوق بكونه سوى الله يبقى لابد ان يكون ايه مخلوقا لان الله هو الخالق ومن سوىه فهو مخلوق فكذلك كل وانت والله مرقوم لان هذا الاسم اسم الرحمن لابد ان ينال جميع الخلق من اسلته لابد ان ينال جميع الخلق من رحمتي عز وجل وهذا الاسم ذو صفه ذاته بدون متعلق بالمشيئه او الاراده لان هذه صفه الذات الصفات الذاتيه لا تتعلق بقدره الله ومشيئته يعني لا يقال يقدر ان يفعل او لا يقدر ولا يريد أو لا يريد وذلك بأن له ترمون كما كما صفات ذاتية ألا تتعلق بالإراضية على بوشكية و القدرة و إنما هي من لوازن ذات كألزون صفة القدرة و المشيئة صفة القدرة و المشيئة من لوازن كما ذات dec dec عن الذات الكاملة لابد من قدرة و المشيئة دوال القدرة أو دوال المشيئة وعادمة الطبيع من علامات النقص أي ذات ماذا تفهب بدرا أو لمشيئة وبإذن ناقصا فمن لوازم كمال الذات ان يكون له القدره والمشيئه في لو في من لوازم الذات ايضا الحياه وهذه كمالها مثل او بل اولى من اللزوم من لزوم الايه القدره والمشيئه صفه الحياه مثلا لا يمكن ان تتعلق من القدره والمشيئه ليه لان بنقول ده القدره والمشيئه من من لوازم الحياه يعني عشى الحياه الزم الى الذات من الايه من القدره والمشيئه نعني بذلك ان ما يتقالش هو ربنا يقدر ان يموت يقدر ان يولد يقدر ان لا ده دي من معاني الايه الحياه مثلا زي ما النصارى يقولوا لما يستفوا بعيد القيامه المجيد عشان يخفوا على الناس داره نفسها ديتهم العظيمه لما يقولوا ان اصل حاجه احد يحتفل ان ربنا مات فيقولوا ده دليل على القدره العظيمه لانه قام من الاموات اما ده دليل العجب التام ان هو دي الحقيقه دي ما حاول يلبس على الناس يقول لك دي قدره ولما تيجي تقول لهم ازاي يموت يقول لك هو قادر ده عشان يثبت قدرته ده يجعل الحياه متعلقه بالقدره ده الحياه من لوازمها صفه دي القدره مش متعلقه تحت القدره والمشيئه ده علشان يبقى قادر لازم يكون ايه حي يبقى ازاي انت تقعد تقول ان هو يقدر ان يموت ده كلام متناقض ده كلام باطل بالقطع زي بالظبط كده نقول يعني ايه انه يعني لم يلد ولم يولد يقول لك يقدر انه هو يقدر انه ايه يتولد لا ده ده كماله الا يكون ذلك متعلقا بال ايه القدره ان معنى ان هو يولد ده معناه ان المولود منه ده كان مش موجود الاول ما كانوش وجود اولا ما كانش له وجود وبعدين ايه ولد والا ده معنى الولاده عشان كده نقول مثلا في تعريف المسيح اللي هو اقنوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور المولود من ابيه يقول بعد كده ممكن قبل كل الدهور الذاهبه قبل كل الدهور لكنه متناقض لان كلمه مولود معناها كان في لحظه ايه موجود فيها وبعدين اتولد او يقول في الروح القدس المنبثق من الاب يبقى اذا انبثق يبقى في اصل وفي فرع يبقى بالقطع الاصل كان موجود قبل الايه ده دهاهه العقول ده لا يقبل غير ذلك عاقل لكن يرجعوا يقولوا لا ده ده اذري فبالذاده ده اصله يبقى الزمنين اصله وبعدين بعد كده اكلت له الموت بالنهايه هو في الحقيقه اصلا الولاده من اسباب التوالد يعني هو في الحقيقه بالنسبه لنا احنا معنا كمان لكن في في الحقيقه دول على النقص ليه لان الانسان ليه بيتولد او الكائنات اللي بتتولد عشان يبقى ايه نوعها يبقى نوعها لان هي متعرضه للموت فعشان يبقى هو هيقدم بعد شويه ومش هيقدر يواصل فيبقى في حاجه ثانيه تقوم ايه بقاء فعشان كده اللي ما بيقبلش التوالد من الكائنات دي بيضمرل فالك... فالتوالد اصلا مع انه نوع من الكمال النسبي الا انه هو عند الاطلاق ايه نقص لانه يدل على الحاجه الى الاستمرار بعد ما يموت يدل على الموت وكونه مولود يدل على انه ما كانش مولود الاول فبنقول ان صفه الوحدانيه دي من لوازم الذات مش متعلقه بالقدره مش قادر ما تقولش قادر ينقسم ولا مش قادر زي لما يقول لك الكلام السخيف جدا بتاع المتكلمين والفلاسفه اللي يقعدوا يقولوا هو يقدر ان يخلق مثله لما تيجي تفكر فيها كده هتعرف مثله دي ازاي دي اصلا اكونه والخالق غير مخلوق دي من صفات الذات ما تتحطش تحت ريس. تحت القدره فالسؤال ده يطلع سؤال باطل بالقطع لان كلمه مثله دي ازاي ما هو مثله يعني خالق غيره غير, غير مخلوق يبقى ازاي يخلق غير مخلوق يبقى كلام متناقض مش كده فذا تقول له تحت القدره واحد بعض الجهله يقول لك نعم يقدر ان يخلق ايه ده الكلام الاستهيق ده اللي غير مقبول بالمره السؤال نفسه باطل اصلا ليه لان كونه غير مخلوق الخالق دي من صفات الذات فبيقول الرحمن صفه ايه ذات يعني صفه لا تتعلق اللي هو اسم الرحمن الدال على صفه الذات اللي هي مش متعلقه بالمشيئه اسم الرحيم هو الاسم المتعلق بصفه الايه المشيء المتعلق بالمشيء بمعنى انه يرحم من يشاء هذه رحمه الخاصه اما الرحمه العامه فدي بقى مش متعلقه مش هي. يعني كل من في والله لابد ان ايه. ان تنالون هذه الرحمه لابد ان يرحم وذلك في الدنيا والاخره على الدوام وداك صح الحديث الرحمن الدنيا والاخره ورحيمهما يعني في رحمه عامه في الدنيا وفي رحمه عامه في الايه في الاخره والرحمه العامه في الدنيا ظاهره جدا وتلاقي ان كل موجود يظهر به يظهر عليه آثار تفاة الرحمة شاء وجوده أصلا بكيفية فيها بقاءه واستمراره وحياته فيها آثار الرحمة ننظر الكائنات تجد حتى الحشرات فيها آثار الرحمة كيف ترعى مثلا البيت بتاعها لغتما تضع في أماكن مستثرة علشان ينشأ بعد كده سبحان الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في ارشدنا الى التفكر في اثار صفه الرحمه قال ان الله جعل الرحمه 100 جزء فادخلت 99 ده يوم قيامه وانزل منها رحمه واحده فبها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابه حشرها اولاد بيقول يعني شو بقى كل لما الرحمه يتوزع على كل البشر ينال كل واحد منهم قد ايه منها من اليوم ربنا خلق سيدنا ادم الى اخر واحد يخلقه الله عز وجل البشر وبيها الكائنات عدد قد ايه ذواب بترفع حافرها عن ان ولادها الضي بص تلاقي القطه والاسد يعني الاسد والحيوانات المفترسه عندها رحمه بايه باولادها حتى الكلاب الحمير كل الكائنات دي الطيور تلاقي شوف العصفوره حارسه جدا على البيض بتاعها ازاي وترعيه وتعمل له كده واول ما يطلع الفرخ تقلبوا منين تقلبهم من شمال حاجه عجيبه والله دي بقى كلها دي نطي من الايه غمر الرحمه وتلاقي ممكن بعض الكائنات دي بعضهم الرحمه اللي في قلوبهم اللي ربنا جعلها اكثر من رحمه بعض البشر ده من موضوع في قلوب البشر ان البشر اعقل الكائنات لكن ممكن تلاقي الرحمه اللي في قلب الطائر ده على ولده باكثر بكثير من ايه من كثير من البشر ده اولادهم فضلا عن غيرهم فالله اعلم بدرص كل مخلوق من الايه من الرحمة دي بس تتعرف ان كل الرحمة دي من يوم ربنا خلق القلق الى ان يرث الله الارضان عليها واحد جميل وتسعة وستعين مدخرة اليوم الكامل دي رحمة عامة ورحمة عامة ويوم اليامة الرحمة العامة موجودة ورده ما بيش حد هيتعذب بدمب غير دنب حسن رحم الله له كلمة جميلة جدا يقول ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لا في قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك وإن اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لا في قلوبهم لا يستطيعون غير ذلك ان حمد الله لا في... مش قادرين يقولوا ان هو ده اللي حصل ده هو العدل والحكمه فمن مظاهر رحمتي العامه على زره يوم القيامه العدل ان هو اهل النار ده مش هيتعذبوا على ذنبهم فقط ولا يتحملون ايه وزر غيره ولا تذل وزله مزره برحمه عامه وان في منهم اهل التوعيد والاخلاص من اهل النار من يقررون برحمه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى ومنهم من لم يعمل خيرا قط دي وحده خاصه ولكن الرحمه العامه اللي شامله الكل المخلوقات اللي من اهل الجنه لهم اعظم نصيب منها واهل النار حتى وهم يعذبون لا يعذبون الا على ذنوبهم ولذلك كل, كل مفيش حد اللي هو في ايه اه قيمه حسن ايوه على المشركين اصلا يعني هم مش قادرين يقولوا ان الحمد لله مش على هم في نائفة فراحة لا بس ربنا سأك الحمد على نفعه على اك اسوأ المكروهات بالنسبة لهم ويقولوا ومش قادرين في انفسهم الا ان هم ان ربنا مستحق الحمد ولم يظلمهم وعارفين ربنا ما ظلمهمش سبحانه وتعالى واما رحيم الدنيا فالرحمة الخاصة اللي يجعلها فيه قلوب عباده المؤمنين هو ما يجعل في قلوب عباد المؤمنين الايمان والله تفضل سبحانه وتعالى عليهم به من نعمه الاسلام وانزال القران الرحمه التي يعني ادركوا بها اعظم ما في الوجود التقرب الى الله عز وجل وحبه سبحانه وتعالى والشوق اليه والا ف الانسان اصلا من تاثير الرحمه العامه دي ان هو مثلا بيرحم الضعيف او المسكين ويرحم ولده ان هو تكون منه ده بيبقى في فطره في الانسان بيجد لذه انه يرحم هذا الايه الضعيف اعظم اللذات اللي موجوده في الوجود هو التقرب الى الله عز وجل وحبه فالرحمه بوجود هذا في القلوب اضعاف اضعاف الرحمه بايه بوجود الر... يعني ال... ال... الولد ولا حذلك او الرحمه بالضعيف انا خادم فرحمه الله بعباده المؤمنين اعظم وذلك قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما رحمه وحده خاصه بهم اينها ده بهم الايمان في ويطلبون منه الرحمه لمن فروا ويرجاؤتهم يوم القيامه بالرحمات المدخره لهم يوم القيامه رحمات عظيمه اعظم من كل ما في الدنيا من ايه من رحمه 99 مدخره ليوم القيامه حتى تنال يعني رحمه الله اشد العصا نسال الله عز وجل ان يرحمنا فيمن رحم سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> الذي كتب على نفسه الرحمه ونعم الاسم الرحيم الاسم الدال على صفه الفعل اللي هو المتعلق بالمشيئه فهذا يرفع ما يشاء ويعذب ما يشاء اسم الرحمن كل من في الله مرصود بكونه زي ما قلنا ايه سواء في الله يبقى خلاص لازم نتناول ايه شمله الرحمه وان كان خلق يتفاوتون فيها بالتاكيد لكن كله لابد ان يجيبا كلهم مخلوقين فكلهم مرصودين وام الرحمه الخاصه فبالايمان وبجزاء الايمان في الجنه فالجنه رحمه الله سبحانه وتعالى يرحم بها من يشاء لرحمة خاصة ليس في كل الخلق الذي كتب على نفسه الرحمة أي أوجب على نفسه الرحمة هو أوجبها كتبها على نفسه سبحانه وتعالى أي أوجبها عز وجل على نفسه كتب على نفسه الرحمة مظاهر ذلك أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تابع من بعده وأصلح فأنه غفور رحمه وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى كما قال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين يعني هو كان بيرحم يوسف جدا ويرحم اخوه اليمين ان هو اصبح يعني اسير وراه وراح وذلك ولكن ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين كانت رحمته بيوسف عليه السلام اعظم من رحمه ابيه لو ان ابوه برحمته كان خليه جنبه ما كانش يدي يوسف وصل ليه للمنازل العظيمه اللي وصلها لان رحمه ربنا بالعباد ارحم من رحمتهم يا فوز الارحم الرحيم والله عز وجل ارحم ببلاده المؤمنين من الام بولدها ذكر الصوره كامله لما قال اررون هذه طريحه ولداها في النط قال لها الرسول قال فالله ارحم بعباده العباد هنا العباده دي العباد يعني العابدين الله ارحم بعباد من هذه بولدها فعباد المؤمنين هو اذر الارحم بهم من ان يغيث ارحم بالالعب من امه وابيه ارحم الراحمين ادر هذا ان ربنا سبحانه وتعالى يرحم من يرحم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الرحيم يرحمه الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم انتوا انا فرحتي اجزال وان هو يحب الرحمه سبحانه وتعالى يحب ان ان يرحم برضه هيقعدوا يقولوا الرحمه ضعف وميل وشفقه الرحمه مش محتاجه تفسير الرحمه عايز تعرفها بص للايه للبقره وهي بتلحق ابنها وبص للعصفوره وهي بتقلل اولادها اللي لسه ما طلعوش طلعهم صغيره وتامل كده ازاي ابوه ومامها يجيبوا الاكل ويتعبوا ويحطوا في بؤهم ربما الرحمه اللي بينهم هم وبين بعضهم بين الزوج وزوجته في العصافير والحمام ونحطوا في بؤها وهي عشان هي تعبانه عماله ايه في استراق البيض واستراق الصغيره هي دي معنى الرحمه الرحمه دي تشوف اثارها لما توصل تعرف التعريفات الكلاميه ونحو ذلك ايه لزمتها ده مشاعر لما تحط المنطق الرياضي وكلام ارسطو عليه يطلع كلام ما ينفعش بحال من الاحوال كانك عايز تقيس مقاس روح الانسان طولها كام وعرضها كام حد هيعرف يقيسها ولو انت عليه. لما كده الناس تضحك عليك لما يقعدوا يقولوا زي ما الرسول كده يضحكوا على الناس اللي يقعدوا يقول لك احنا هنعرف نوزن الروح شوفها كام جرام مثلا ده كل ما ناخذ زعبلات الايه العقول ولا تحسها ولا هتقصها ولا ترى طولها ولا, ولا, ولا, ولا تزنها لان لها موادين ثانيه خالص موجوده بس لها موادين ثانيه فالمعاني المحسوسه المعاني اللي في القلوب دي وتدركها العقول ربنا فطر العباد على معرفتها من غير تعريفات ما ينبغي ان تعرف بالتعريفات التي تعرفوا بها الايه هذه الاشياء يقول الذي وسعت رحمته كتب كما كتب الذي غلبت رحمته غضبا يعني رحمته اوسع من غضبه طب ازاي ده كان 936 بيخش النار وواحد بس بيخش الجنه يبقى ازاي رحمته واسعه غضبا انت نصيتي البشر لوحدهم هو البشر دول يطلعوا قد ايه من من كائنات اولادها الله اكبر والله يعلم جنود ربك الا هو عدد المرقومين اللي في الوجود اضعاف اضعاف عدد الايه المعذبين ربنا رحمته وعذرنا بالملائكه اللي ما يعلمهمش الا الله ما من موضع اربع طوابع في السماء الا وفيه ملك راكع او ساجد الارخاص كل دول مرحومين رحمه عظيمه جدا الكائنات المرحومه في هذا الوجود اضعف اضعف المعذبه فرحمته غلبت غضبه ما طغيتش على الغضب غلبته نعم ان هي اكتر مش دايما بنقيم بيحتج ان رحمته غلبت غضبه يبقى الغضب لابد ان يزول في النهايه ويوضع حل مابقاش فيه دار للغضب بين النار يعني احتج بيها على قول اهل يعني ايه فناء النهر او فناء عدد اهل النهر ليه ان الرحمه غلبت غضبه لا حديث ما قالش ان رحمه اذالت الغضب رحمته غلبت غضبه ده ده كتب الله ذلك في كتابه انه قديما يعني نقصد يعني يعني صار عنده فوق العرش يوم قضى الله وقضى كتب كتب عنده بان ان, إن حذر وما عاد ذلك ففي رضا في الدنيا اذا في الكتاب ده ما اقدرش زوالته فبتدي تبتدي الغضب وبالتالي ما اقدرش تبتدي الغضب يوم ثاني من قياة الصفاد الغذب لن تزول ولكن ممكن غضب يوم القيامة لن يكون مثله غضب قال النبي اسلام عن الانبياء ان ربّ يغضب اليوم هذا غظب مonosмов ينّ يغضب قبله مثله ولن يغضب عدده مثله مش ما قالش إنه لن salaries بعده بعد إ weed هذه التاخل ولكن لن يغضب عدده مثله أيل في غضب أشد من غضب و في غضب أقل من غضب الغضب الذي بعد يوم القيامة سيكون أقل ولكن الغضب الي أدخل الكفار النار حدثهم فيها هو غضب يوم كيل ولن يكون انت اذا بدون الحماشه خلاص الغضب ده حسب الله عز وجل في في يعني عقابي ولا دون الذي وسع قال الذي غلبت رحمته غضبه كما كتب ذلك عنده على عرشه في الكتاب المبين يعني في الكتاب الذي على العرش ان الله كتب الكتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي او غلبه غضبي يعني رحمه الله اوسع واكثر وعدد يرون من يرحمه الله اكثر ممن يعذبهم سبحانه وتعالى وما نغضب عليه لا لا اعلم ده ده اللي كتبته كتاب فوق العصر عنده سبحانه وتعالى فوق العصر يقول الذي وسعت رحمته كل شيء وبها ترحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خلف بها قرفه الحاب الادابة وخافرها عن ولدها انظر الى اثار رحمة الله اي الى المطر فها المطر من رحمة الله بسبب رحمة الله جاء ليس ان مطر صفة الله القائمة به ولكن اثر من اثاره صفة الرب عز وجل الانسان باء لما يتفكر في اسمه رحمة الله اعبص في الرحمة الموجودة في القلب وما رحم الله به ابابة من نزول المطر الذي به تجري الأنهار وبه تجري جملا العيون والاضاء وبه ينبت الزرع بعد ذلك الذي به قوام حياه الانسان والحيوان حياه الانسان كلها قوامها على ذلك المطر فتحيا به الارض بعد موتها الارض ميت بالفعل الارض دي ميته يعني على غرار النباتيه وهي فعل بتبقى ماده ميته تبقى طين يميت يتحول هذا الطين هذا التراب وهذا الماء والماء ميت ايضا يتحول بقدره الله تعالى وكرمه بذره النبات الضعيفه اللي كانت الماده الحيه فيها نقول مثلا 1 جرام مثلا اكثر اقل تتحول الى ماده بالاطنان من الماده الايه الحيه النبات حي فعلا وقوام الانسان عليه ويتناوله ويصبح حياه الحيوان كذلك كما ذكرنا قبل قليل انظر الى اتهى رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان الله يحيي الموت ان ذلك لمحيي الموت سبحانه وتعالى كما احيا الارض بعد موتها وجعل هذا الشيء ميت شيئا حيا وموجود فيه كائن حي فكذلك قادر عز وجل ان يحيي الموت الموت كما بالمطر ايضا كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يرسل الله ماء مطرا من تحت العرش منه تنبت ابساد الخضر يعني النبات الأجساد يكون بالمطر الذي ينزل كما أن النبات النبات يكون بالمطر الذي ينزل فنزول المطر يوم القيامة بين النفختين تنبت منه أجساد الناس تحت الأرض ثم بعد ذلك تأتي الأرواح بالنفخ في الصور فتدخل في الأجساد النابتة يقول وهو على كل شيء قدير يقوله قد هذا ما استرى قدير